أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانفلق الملأ منهم نمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوق عذاب أم عيدهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جود ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق قاب.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 إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خسما نبغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقالك في وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلا يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيَضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كفروا من النار. أَمْ نجعل الَّذِينَ آمَنُوا أمنوا صالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليهم العشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق على ثم أناب قال رب اغفر لي وهبني من كل لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث وصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو امسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وذكر عبادنا أيوب إذ ناداه ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لولي الألباب وخذ بيديك ضغفا فضربه ولا تحنة إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب للأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم ندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسعوذ الكفل وكلم من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاسرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن لطاغن لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقه حميم وغسق وآخر من من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحم بكم أنتم قدمتموه لنا فبئسا قرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزه عذاب ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاسم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الْوَاحِدُ القهار رب السماوات والأرض وما بَيْنَهُمَا العزيز الغفار قل هو نَبَأٌ عظيم أَنْتُمْ عنه معرضون ما كان لِيَ مِنْ عِلْمٍ بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا ميطين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له فسجد الملائكة كله